وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني وكم لي من زلة في البرايا وأنت علي ذو فضل ومني إذا فكرت في ندمي عليها عضرت أنا وقرعت سني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني وبعد فإن الله عز وجل قد سن سننا كونية بمعنى أنه إذا أرادها أن يقول لها كن فتكون ومن سنن الله عز وجل في خلقه وفي أنبيائه خاصة ورسله خاصة أنه ما بعث نبيا قط إلى قوم إلا كان منهم عدوا له شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غورا ما من نبي إلا وجعل الله عز وجل له عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصرا ثم من سننه الكونية جل وعلا أنه قضى وقدر على أنبيائه الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان، فما من نبي بعث إلى قومه إلا نادرا، إلا قليلا منهم، إلا وهجر قومه وخرج من بين ظهرانيهم أو أخرجوههم، فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يحاور أباه لعله أن يهتدي إلى الإسلام فكان الجواب من أبيه قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجو منك وهجرني مليا فطلب منه الهجرة قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا هذا نوح أول المرسلين يدعو قومهم يلبث فيهم تسعمائة وخمسين عاما يدعوهم من الإسلام فما زادهم إلا استكبارا ثم أذن الله له عز وجل بالهجرة وأمره أن يبني السفينة وأن يهاجر هو ومن آمن معه على ظهرها فأنجاه الله ومن معه من المؤمنين ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وهذا موسى يدعو فرعون وقومه ويدعو فرعون وقومه إلى الإسلام ويلبث فيهم داعيا سراجا منيرا فما زادهم إلا استكبارا وكفرا وطغيانا ثم أذن الله عز وجل لموسى ومن آمن معه بالهجرة فهاجر هو وبنو إسرائيل وهذا لوط يؤمر بترك قومه ويهاجر ليهلك الله عز وجل قومه من بعده فلم يبق منهم أحدا جعل عاليها سافلها ثم يبعث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وهو كبقية إخوانه من الأنبياء والمرسلين جاء بدعوة التوحيد التي هي دعوة جميع الأنبياء والرسل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إذن كل رسول جاء لأمته بهذه الدعوة وعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لقريش ولجميع بشرية بهذه الدعوة أعبدوا الله مالكم من إله غيره أفرأيتم اللات والعزاء ومنات الثالثة الأخرى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 وضعفاؤهم ومساكينهم ولكن آمن معه أيضا حر وعبد رجل وامرأة وصغير وصبي قال لها بعد أن عرف أنه رسول أو قال لها بعد أن رأى جبريل ما لي يا خديجة وكانت تلك أول ساعات ولحظات النبوة حين جاءه جبريل يضمه ويرسله ويقول يا محمد اقرأ فيقول ما أنا بقارئ ثم يضمه ويرسله يا محمد اقرأ فيقول ما أنا بقارئ ثم يضمه ويرسله فيقول اقرأ فيقول ما أنا بقارئ فيقول اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم يأتي مذعورا صلى الله عليه وسلم خائفا مرتجفا لا يدري ما به من هو وما هذا يأتي إلى خديجة ذاك الحضر الدافئ والمسكن الذي يجد فيه صلى الله عليه وسلم راحته وسكينته وطمأنينته فيقول لها مالي يا خديجة. يسألها عن نفسه لأنه يعلم أنها كانت أعرف به من نفسه. مالي يا خديجة. فتقول له أبشر يا ابن العم والله لن يخزيك الله أبدا. إنك لا تقر الضيف وتنصر المظلوم وتعين على نوائب الدهر. وتنطلق به إلى ذلك الرجل العالم ورقه. ابن نوفل وهو ابن عم خديجة كان متنصرا يقرأ في كتب أهل الكتاب ويعلم صفات النبيين والمرسلين في وسط مجتمع جاهل يئد البنات ويعبد التمر ويعبد الخشبة ويعبد الحجر جاءته خديجة برسول الله صلى الله عليه وسلم تقول انظر إلى ابن أخيك ما شأنه فيسأله ماذا رأيت فيقول رأيت كذا وكذا فيقول له أبشر إنه والله الناموس الذي أنزل على موسى ليتني جلدا فأنصرك حين يخرجك قومك أي ليتني ساعتها أكون قويا جلدا شابا فأنصرك حين يخرجك قومك حين يخرجك قومك سيد من أسياد قريش بل هو سيدهم وعظيمهم من قريش من بني هاشم أسياد العرب يخرجونه فقال أوى مخرجيهم قال نعم ما من نبي أتى قومه بالذي جئت به قومك إلا أخرجوه من بين ظهرانيهم فعلم صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي ذلك اليوم الذي يترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم موطنه وبلده والأرض التي عاش فيها صغيرا وتربى فيها صلى الله عليه وسلم يترك أهله وماله وعشيرته ومنزله كل ذلك من أجل الله ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصري، وذاك في ذات الإله وأن يشاء يبارك بأوصال شلو الممزعي عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه في يوم من الأيام سيترك مكة فتبدأ مسيرة الدعوة ورحلة هذا الداعي العظيم صلى الله عليه وسلم فيؤمن معه أبو بكر ويؤمن علي وقد آمنت خديجة ويؤمن أبو ذر الغفاري وزيد بن ثابت ولا زال الناس يدخلون في دين الله عز وجل سرا ضعفا مساكين فعلمت قريش بهذا وتنمرت وأخرجت أنيابها وأغافرها لتنهش المسلمين ولتقتلهم ولتعذبهم فصنعت بهم الأفاعيل التي لا يصبر عليها اليوم منا أحد خباب ابن الأرت فقير يعمل حدادا يصنع السيوف ويصلحها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته كانت يومئذ سرية في دار الأرقم ابن أب الأرقم يعلم الناس التوحيد فيأتيه أن يأتي لخباب أحد فقراء المسلمين الذي آمن سراً يقول له أما آن لك يا خباب أن تسمع من رسول الله وكان خباب يومئذ على الشرك فينطلق معه إلى دار الأرقم ابن أبو الأرقم فيدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أن يراه ويسمع حتى يدخل النور إلى قلبه فيمتلئ صدر خباب بالإيمان وينشرح صدره إلى الإسلام ويأتي إلى دكانه بغير الوجه الذي ذهب به جاء بوجه المستنير مؤمن موحد مسلم ويجد الناس قد وقفوا في باب دكانه ينتظرونه لأنه قد تأخر عليهم ليأخذون منه سيوفهم ودروعهم وسيامهم لكنهم يرون في وجهه شيئا آخر ما كانوا ما كانوا يرونه من قبل فقالوا له أصبعت يا خباب فيقول بل قول أسلمت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيجتمعون عليه فيضربونه ويدمونه ويكسر أضلاعه وأقدامه حتى يسقط بين أيديهم كقطعة قماش لا حراك لها ويسرقونه هاكرا فيأتيه الضعفاء والمساكين من المسلمين فيحملونه على أكتافهم تخط أقدامه خطاً ينطلقون به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خباب ليس هو الأول في التعذيب فقد عذب بلال وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وقتلت سمية وقتل ياسر جاء خباب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوى على الحديث فيقول ألا تستنصر لنا يا رسول الله ألا تدعو الله لنا وكان متكئا في ظل الكعبة صلى الله عليه وسلم فجلس كالمغضب وقال إنه كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد بين لحمه وعظمه لا يصده ذلك عن دينه كان الرجل تحفر له الحفرة إلى كتفيه فيفرق رأسه بالمنشار لا يصده ذلك عن دينه والله لا ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت. لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون عندها يرون أنه لا سبيل لهم إلا الصبر. هذا هو المدرس والمعلم صلى الله عليه وسلم الذي زرع فيهم صبرا يحمل الجبال مرت السنون ومرت الأعوام وجاء الإذن بالهجرة قبل ذلك هاجر المسلمون إلى الحبشة أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي وقال لهم اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد فهاجروا فهاجر بعضهم إلى الحبشة ثم لا زال الله عز وجل ينزل فرجه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتؤمن ثلة من أهل المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبايعونه على النصرة ويعدونه أنه إن أتاهم أو أحد من أصحابه إليهم كانت المنعة والنصرة وأنهم يمنعونهم أي بمعنى يحمونهم ويدافعون عنهم كما يدافعون عن أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم فبايع أهل المدينة هذه البيعة العظيمة التي ابتسم لها التاريخ وبدأ الصحابة ينطلقون إلى المدينة سبقهم المدرسون وسفير الإسلام مصعب ابن عمير وانطلق إلى المدينة ليهيأ أرضها باستقبال المهاجرين فجلس يعلم الناس التوحيد كانوا يقولون كنا ننظر إلى مصعب وهو يتكلم وكأن النور يخرج من فمه فيسمع سعد ابن معاذ سيد من أسياد أهل المدينة وكبير من كبرائها بأنه ثمة شاب جاء من مكة يدعو الناس إلى الإسلام إلى دين يأمرهم بترك آلهتهم التي كانوا يعبدون فيقول أين فيقال إنه في حي فلان عند أسعد ابن زراره وأسعد من أوائل المسلمين من, من أهل المدينة فيأتي سعد بن معاذ ومعه رمحه وكان على دين أبائه وأجداده مشرك، فوقف على رأس مصعب بن أمير، يقول له من أنت؟ وما الذي جاء بك إلى حين؟ تسفه أحلام الشباب، وتفسد العقول، وتسبل آرها. فقال له مصعب: ألا تجلس فتسمع؟ فإن كان خيراً. طبلتهم وإن كان شرا كففنا عنك ما تكره وارتحلنا إلى حي آخر فركس حربته في الأرض وقال أنصفت إنه الانصاف فجلس قال الفقراء والمساكين من المسلمين يومئذ الذين يلتفون حول مصعب والله لقد رأينا الإسلام في وجه سعد قبل أن يسلم فأسلم سعد وأسلم سعد بن عبادة وأسلم أسيد بن حضير زال كبراء أهل المدينة يسلمون فيهيئون المدينة لاستقبال المسلمين من المهاجرين من إخوانهم أذين الله عز وجل بالهجرة إلى بعض المسلمين فهاجر علي بن أبي طالب وهاجر عمر بن الخطاب وهاجر عبد الرحمن بن عوف وهاجر عبد الله بن مسعود وهاجر أبو عبيدة عامر بن الجراح ولا زال الصحابة من أهل مكة يهاجرون عائلة بعد عائلة شخص بعد شخص وثم رجل هناك تأمل ثم رجل هناك ينتظر أمرا ينتظر أن لو يكرمه الله بأن يؤخر هجرته فيهاجر مع رسول الله فتكون الرفقة أبو بكر الصدق كان ينظر إلى الناس وهم يجمعون متاعهم وهم يركبون إبلهم وجمالهم ويغادرون وكان هو ينظر إلى متاعه وإلى تهيئة نفسه وهو يعلم أنه بد له من الهجرة لكنه ينتظر لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن له بالهجرة فتكون الرفقة فيكون صاحبه في هجرته لكن رسول الله كلما أتى لأبي بكر الصديق لم يذكر له أنه قد أذن له إنما الإذن للمهاجرين من أصحابه عليهم رضوان الله وفي يوم من, من الأيام شد أبو بكر متاعه وأخذ يصلحه وإذا بتلك اليد الشريفة تربط على كتفه رويدك يا أبو بكر فيقول أو قد أذن لك الله يا رسول الله فيقول بلى قد أذن الله لي بالهجرة فيقول أبا بكر الرفقة الرفقة يا رسول الله فيقول الرفقة يا أبا بكر فتقول عائشة ما كنت أظن أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يومئذ يبكي من الفرح يؤذن بالهجرة لرسول الله ولصاحبه صلى الله عليه وسلم عليه رضوان الله فيسخر أبو بكر جميع أهله لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت أبي بكر ذات نطاقين وزوجة وزوجته الزبير بن العوام وهي أم عبد الله بن الزبير سميت ذات النطاقين لأنها لما كانت تجهز الراحلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولي أبي بكر ربطت المتاع فأرادت أن تحمل المتاع على الناقة فما وجدت ما تربط به المتاع على الناقة فحلت نطاقها وشقته إلى نصفين تنقطت تنطقت بنصف وربطت المتاع بنصف الآخر فسميت ذات النطاقين وبدأت رحلة الهجرة إلى المدينة أقول ما سمعتم وما استغفر الله لي ولكم فاستغفروا الحمد لله وصلى والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه القصص كثيرة في رحلة الهجرة والعبر كثيرة كانت رحلة طويلة مليئة بالأحداث ولكننا نأخذ منها شيئا يسيرا يتحدث عن أبي بكر الصديق وقد ذكرت هذا مرارا وتكرارا وذلك والله لكي يثبت في أذهان الشباب لأن ثمة حملة مسعورة كافرة تطعن بأبي بكر الصديق وبأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعزل الشباب عن قدوتهم عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يهاجر رسول الله يوم معه أبو بكر وفي الطريق يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريش قد أرسلت في طلبه مئة ناقة لمن جاء بخبر عنهم وليس بهم مئة ناقة لمن جاء بخبر عنهم وعن وجهتهم رسول الله هو أبو بكر فعم الله الأبصار وسلك النبي صلى الله عليه وسلم طريقا أرشده الله إليه وفي الطريق كان أبو بكر تارة يكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم وتارة يكون من خلفه وتارة عن يمينه وتارة عن شماله فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا بكر فيقول أذكر الرصد فأكون أمامك وأذكر الطلب فأكون خلفك وأذكر الغدر فأكون عن يمينك وعن شمالك لي أصاب إن كان من شيء فيصيبني دونك يا رسول الله فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح منك الوت، فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب ينطلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه الذي يفتديه بنفسه وأهله وماله في ريان الصخرة الطريق إلى الصخرة إلى ظلها وعر حزن. فيقول أبو بكر خائفا على أقدام النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنك ترى أن هذا طريق وعر حزن وإني أرى أن أحملك حتى أوصلك إلى تلك الصخرة. فيحمل أبو بكر رسول الله. ويترك أقدامه لتلك الصخور تنهش بها فداء للنبي عليه الصلاة والسلام فيدخله إلى تلك الصخرة أما الغار وما أدرك ما الغار يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل إلى ذلك الغار فيقول له رسول فيقول له أبو بكر لا, لا حتى أتحسسه دونك يا رسول الله فيدخل أبو بكر فيرى ثقوبا في ذلك الغار إنها ثقوب الأفاعي والعقارب أيها الكرام إنها ثقوب الأفاعي والعقارب فيلزع عمامته فيشق منها شيئا فيضعه في ثقب ويشق منها شيئا فيضعه في ثقب ولا زار يمزق بثيابه ويضع القماش في الثقوب حتى يبقى ثقبان فيلقم أقدامه في تلك الثقوب ويقول لرسول الله ادخل يا رسول الله فيدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنهش العقارب بأقدام أبي بكر الصديق ولا زالت تلدغه وحرارة السم تسري في جسده فتهل دموعه لأنه لا يريد أن يصدر صوتا فيسمعه المجركون فيراه النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له لا تحزن إن الله معنا وهكذا في طريق الهجرة يفتدي أبو بكر الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصل إلى المدينة ولما وصل بدأ النبي صلى الله عليه وسلم رحلة أخرى هي رحلة التعليم لأهل المدينة فيبتدئ صلى الله عليه وسلم أول ما يبتدئ في دخوله إلى المدينة برحمه وأخواله بل النجار فينزل عندهم ثم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أول حديث قاله في المدينة أيها الناس أفش السلام وصلوا الأرحام وأطعم الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام كانت هذه أول العبارات سمعها أهل المدينة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر الصديق يظلل للنبي عليه الصلاة والسلام وهو يمشي فلما جلس وقف أبو بكر الصديق يظلل لرسول الله عليه الصلاة والسلام من حر الشمس ومن أهل المدينة من أسلم ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام فجاءوا فظنوا أن أبا بكر هو رسول الله فأخذوا يسلمون على أبي بكر الصديق وأبو بكر يشير لهم أن هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم فلما علموا ذلك انصرفوا عن أبي بكر وتركوه يضلل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما ضرك يا أبا بكر انصراف الناس عنك وقد اصطفاك الله فسلموا على النبي عليه الصلاة والسلام وجاء رجل حاذق ذكي عارف يعلم ما بعد هذا المأوى للنبي صلى الله عليه وسلم إذ ليس للنبي بيت في المدينة إلا بيوت المهاجرين والأنصار فجاء ذاك الرجل العارف الفطن أبو أيوب الأنصاري وسرق رحل النبي متاع النبي عليه الصلاة والسلام وضمه إليه وانطلق به إلى داره كانت العرب تقول المرء مع رحله وكان أبو أيوب يعرف هذا وأنه ما من طريقة يجلب بها رسول الله إلى بيته إلا هذا فأخذ الرحلة وجعله في بيته انتظروا وإذا بالناس يقولون عندي يا رسول الله والآخر يقول عندي يا رسول الله والآخر يقول عندي يا رسول الله فتفقد الرسول صلى الله عليه وسلم رحله فقال أين هو قال أبو أيوب عندي يا رسول الله قال المرء مع رحله المرء مع رحله وما كان النبي يغير شيئا من عادات العرب إذا ما كانت تعارض القرآن والسنة فجاء, أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل دار أبي أيوب الأنصاري إن دور أهل المدينة تختلف عن دور أهل مكة إن دور أهل المدينة كما يسمى اليوم طابقان طابق أرضي يسكن فيه أهل البيت والطابق الأعلى هو مخزن تخزن به الحبوب والثمار والتمر كل بيوت أهل الأنصار كرة فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الناس يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام في دار أبي, أبي أيوب الأنصاري فلما أزدل الليل سدوله أخذ أبو أيوب جميع أهله وسكن في الطريق في الشارع وترك البيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء الناس يخبرون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا أيوب قد أخرج أهله إلى خارج منزله فأرسل إليه فدخل أبو أيوب فدخل على رسول الله وقال عليه الصلاة والسلام له ما حمل كان تصنع هذا قال يا رسول الله إن الناس يأتون إليك ليسلموا عليك وإن البيت لا يتسع لك فقال عليه الصلاة والسلام أصعد أنا فوق وتكون أنت وأهلك تحت فقال فكيف يصل إليك الناس يا رسول الله قال إذن فارتقي أنت فوق وأكون أنا تحت فقال أبو أيوب وكيف أطأ بقدمي سقفا أنت تحته يا رسول الله الشارع الشارع هو ما فضله أبو أيوب الأنصاري على أن يطأ سقفا تحته رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان أهل المدينة اسمعوا ماذا يقول الله عز وجل يختصر كل هذا بآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم للفقراء المهاجرين الذين يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ثم يقص علينا قصة الأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم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 هم المفلحون الآية تختصران قصة المهاجرين والأنصر ما هو واجبنا تجاههم ما جاء في الآية الثالثة بعد تلك الآيات والذين جاءوا من بعدهم يقولون لنا ولإخواننا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم هكذا يجب أن تكون عقيدة المسلم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رأوف الرحيم اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا كرما إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا شابا إلا أصلحته ولا دينا إلا قضيته ولا غائبا إلا سالما ردته برحمتك بنا يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا أختا مسلمة إلا سترتها وهديتها ومن التبرج والسفور وقيتها اللهم لا تدع لنا حسنة إلا قبلتها ولا درجة إلا رفعتها برحمتك بنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين أمنا وأمانا سلما وسلاما سخاء ورخاء اللهم احفظ لنا ولاة أمورنا وشيوخنا أريهم الحق حقا وارزقهم اتباعه وأريهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه وهيئ لهم اللهم البطانة الصالحة الناصحة إنك بهم رحم يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين